بسم الله الرحمن الرحيم تبت ذا أبي رهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد